ائك ربي شقيا واستعل الراس شيدا ولم اكن بدعاء ايك ربي شقيا وان لي خفت المواهب عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني <تصفيق> ولد لي وولد من آل يعقوب. ولد لي وولد من آل يعقوب. وجعله رب راضياً. وجعله رب راضياً. يا زكرياً إِن وَبَشِّرْكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا يَا زَكَرِيَّا أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أن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 لقد كمل فر ولم تف شيئا قال رب جعل لي آية قال رب جعل لي آية قال آيةك أملك لمن ناس فلا فلا سويا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه سبحوا بكرة وعشيا فقرد علي قومه إلى المحراب فأوحى يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا زكاه وحده لمن لذ ولا ذكر وكان تقيا وكان تقيا وبذرا بوالديه ولم يكن جب دبارا عصيا وبرا بوائده ولم يكن دبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فتلام عليه يوم هلدع يوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتملت من أهلها مكانا سرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمس لا لا لا ده شان بالرحمن منك إن كنت تقيا ورحمة قل إهدلك غلاما ذكيا قال إنما أنا رسول ربي قل إهدلك غلاما ذكيا قالك أن مسكين بشع وانا من اكون بغيا ليتني مت قبل هذا فأجاء أهل مقاب إلى جزع مخلط قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا لئي ذني مست إِنَّ تحزني قد جعل ربك تحتك سريا حَسَنًا وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا وهزي إليك بجذع بَقُلْتِ تُسَاقُ عَلَيْكَ رَقْبًا فَانْذِرِي بَقُولِي لِرَبِّي وَقَرِّي عَيْنَا بَقُولِي لِرَبِّي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنْ مَاتَ وَيْلٌ من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمة صوما فإما نتر إن من البشر أحدا فقولي صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي اليوم إن فيها فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد لئت شيئا فريق وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بِغَاوِيَةٍ يَا أُخْتَاهُ لَمَّا تَنَاهَدَا أُرْزُقْ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بِغَاوِيَةٍ بَأَشَارَ إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جب بارا شقيا ورم ان بوالدتي ولم يجر علمي جبرا شقيا والسلام علي يا يوم ولدي يَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ رَأَوْا مَا بُعِثُوا هَؤُلَاءِ مَا أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ يَسْتَوُونَ مَا يَمْقُولُ الْحَقُّ الذي فيه يمترون ذلك عيده المرنى قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحان ما كان لله أية يستهزأ من ولد سبحان إذا قضى أمر فإنما لا قدر أمرا فإنما يقول له كون فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوا وإن الله رب وَرَبُّكُمْ تَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, مستقيم فَقَتَلَ فَالْأَحْزَابُ مِنْ ذَنِينِ فَقَتَلَ سوف الأحباب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين، لكن الظ. وعلمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم لا يؤمنون وهم في غفلة واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يمني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا دَينِ إني قَارِجَ آمِن مِنَ اللَّذِي مَا لَدْنِي كَفَافَ تَعْنِي اهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيَّا يا يا يا أَبَتِ إِنِّي قَدْرَجَ قراطا ثوية يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إِنَّ السَّيِّئَاتِ كَانَتْ لِلرَّحْمَنِ عَطِيَّةً يَا أَبَا إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا يا أبك إني لأخاه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتيا تم كن تهيرا اعوذ منك وحدي ما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان في حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتذلكم وما تدعون من لَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَتَكُونَ لَهُمْ آيَاتٌ وَيَسْتَمِعُونَ كُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانًا صِدْقًا عَالِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم القر في الكتاب موسى والقر في الكتاب غزاة إنه كان مخلصا وكان رسول النبي إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرباه نجية وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرباه نجية رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزياد وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان والفر في الكتاب إدري، والفر في الكتاب إدري. إنه كان صديقاً نبياً، إنه كان صديقاً نبياً. ورفعناهما مكانا عاليا ورفعناهما مكانا عاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ بُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ بُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا Go إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا ومن ذر يترق لا تتباع عليهم آيات رحمة خصو الجذ وبوكيه إلى جهنم علي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سَتَأْنُفُ سَيَلْقَوْنَ غَيَّا فَتُعْرَبَ الْقَوْمَ غيا, غَيَّا إِلَّا مَنْ كَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا إلا من ناب وآمن وعمل طالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما, لغواً إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نويت من عبادنا من كان سقيا إِنَّكَ الْجَنَّةُ الَّتِي لُقِدْ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ ثَقِيَّ وَمَا نَكَانَ الْزَّانُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَكَانَ الْزَّلَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده ذَهُهُ وَقَرَبَ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ تَمْيِيَّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَثَوْفًا أُرْجُ حَيًّا ويقول الإنسان أئذا عمامه تلتوا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا وَلَا يَذْكُرُونَ إِن كَانُوا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ أَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ بَوَ رَبُّكَ لَنَحْكُمَنَّهُمْ وَ سَيُنْطِقُونَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَهْزُومِينَ فَرَأَى رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّ لَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّهُمْ أُولَٰئِكَ أَهْلُ النَّارِ ثُمَّ لَنَنزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَاتًا أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَّ رَحْمَٰنِيَّتِي ثُمَّ لَنَنزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَاتًا أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عيديا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها وَإِمَّن كُمْ إلَّا وَارِدُهَا وَإِمَّن كُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَ مَقْضِيَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَ حضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَذِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ حتى إذا رأوا ما يوعذون إما العذاب وإما الساعة حتى ذهب وإن مسعت فسيعلمون من هو شر مكانته وأضعف جنده إِنَّ اللَّهَ فَالتَّائِهِينَ مِنَ النَّاسِ مَن هُوَ شَرُّهُم مَّكَانًا وَأَضَاقُ جَندًا وَيَغِيبُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَيَغِيبُ وَالْبَاقِيَاتُ الصالحات خير عند ربك إِن وخير مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا وَالْبَاقِيَاتُ وَالْعَادَاتُ قائم رزق أثر أنت الذي كثر بياء فينا وقال لأوتي أنما لهم ولدا أثر أنت الذي كثر بياء أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقولون ونمد له من العذاب مدى جَلَاكَ رَتْبُ مَا تُولُ وَعَذَبُ لَهُ بِالَّذِي بِمَدَّ وَنَذُرُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا صَندَ وَالَّذِي وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَكُمْ عَزًّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عَزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ وُرُونَ بِعِبَادَكِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا لَّن تَيْتُهُ لِبِعْبَادِكِ وَلَفُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ضد أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا shall be aqil on the disbelievers to punish them, the day when we send the shafiin on إنما نعد لهم عدا فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحصر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحصر نسوق المتقين إلى رحمة ورداء، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء، لا يملكون الس شفعت إلا من استخدع من ذر الرحمن عهد لا يملكون الشفعة إلا من استخدع من ذر الرحمن عهد وقالوا تخذوا رحمان ولدا، وقالوا تخذوا رحمان ولدا، لقد جئتم شيئا إبدا، لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يكفن. صُنْعَ مَنْ ذَا الشَّقُّ الْأَرْضُ وَكَثُرُ الْجِبَالُ هَدَّتْ تكَادُ السَّمَاءُ يَتَفَطَّرُ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَغِرُّ الْجِبَالُ هَدَّتْ أندعوا للرحمن ولدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستكذ ولدا آلذا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فوزا، وكلهم آتيه يوم القيامة فوزا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يَسْأَلْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّ فَإِنَّمَا يَسْأَلْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تَقِيلَةٌ ضِرَبِيهِ قَوْمٌ لُدَّهُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وكم أهلكنا قبلهم من قول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا